سيعود المجد للأمة بدليل الكتاب والسنة استفيقي أمتي هيا لنصرتي ديني لحمي دمي استفيقي يا أمتي استجيبي لدعوتي هيا لنصرتي ديني لحمي دمي لا لا ترغني لن يضركي ما تحذري deze stukken, ja, om het te, de stukken, ja, de stukken, ja, de stukken, ja, de stukken, ja, de de stukken, ja, دعوتي هيا لنصرتي لا لا تركني ما تحذري من مكر يا استجيبي لدعوتي هيا لنصرتي ديني لحمدني لا لا تركني ليل يضرك ما تحذري من مكر الماكرين La het beginnen, len je door min والباقي والكفر ستهزمون وتولون الدبور سنريكم مثل يوم بدر فرسان تقتل وتأسر. على اشلائكم نمر ونضيقكم عقم النار ستذزمون وتولون الضبور سنريكم مثل يوم بدر فرسان تقتل وتاسر على